بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب منصوب في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تجاور السماء موراه وتسير الجبال سيرا فوي يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض العبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسح هذا أم أنتم لا تبصرون؟ إصלוها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم بما آتاه ربهم ووقاه ربهم عذاب الجحيم كنوا واشربوا هليئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم, وما ألتناهم من عملهم من شيء كل أمرهم بما كسب رهيم وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتغون يتنازعون فيها كأسا لا لغم فيها ولا تأثين ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم نؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقامنا ذاب السموم ان كنا من قبل ندعوه انه هو البطل الضحين فاذكرت ما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قلت ربصوا فاني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثه كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخارقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون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 وَمِنَ minyalejili fa perchu i